ذابت بال فرح نسمت هواء يا لا قلوبنا منا وفينا كل نجمة غنت في السمان يا للا يا للا يا للا كل غيمة تبي تنطر علي وقي كل البشر زيد غلطان يا لا لا يا لا نقهر الناس يا من نمشي يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا الله لا غيره انه هو اللي الحب تضوي في دين الله واذكرونا اذا رحنا وجينا الله اللي يجمعنا وحتوانا ولا لا يا <تصفيق> لا لا <ما> يا لا العواذل عسى ما الغلا الغلاوي المحبه مبتدا <انتهي> ولا <تصفيق> شبكه المصيرات ان ان دبليو